إيهي يا نفس كلنا سنرحل تفتحني عيناي عند ذكر الرحيل بعد خمس سنوات ماذا لو كان بعد سنتين أو ربما الآن تطوقني صور العابرين حينها وأسأل نفسي ما قربانك ما من عاش سبع سنوات في الإسلام فاهتزله عرش الرحمن من سيهتز لموتك يا نفسي؟ فقيرة أنت منغمسة في دنيا اللذائذ حتى ما كادت الليالي تنسيك ذكر هادم اللذات إلا حين تصبحين وفي موطنك رائحة الموت وتفجعين بالرحيل حينها يا نفس تعودين لتعضي أصابع الندم وتسألين ما بالي فرطت في جنب الله وحقيقة الحياة البرزاخية رأيتها في أحباب الراحلين تمعلي فما زال في العمر ما كتب لك شد مئزرك في جهاد مع الدنيا الفاتنة وعسى الله أن يحيى بك الأمم يا الله هبني من الإيمان ما يجعلني أقدم لفردوسك الثمن الذي تستحق وهبني من الصلاح ما يختم لي بسجدة لا أرفع منها أبدا